سألوا أهل الذكر إنكم كنتم لا تعلمون. ده فرمت أم فرمودي كدلايك وملق لأمة كم تعرج قيامد لفيناف حق أجن جنو كان أكن كسان جم فرمودي ذا بو زور فكر اخرى مالا في عمر اخوة عليه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لري رباءتك فرمي يقاتلون حتى تقوم الساعة بردوام كو مالك من لسر حقا و من أمة ظاهرين على الحق مقاتلين فرمي يقاتلون فرق شيء لبيني مقاتل لا يقاتل كيف يا مدللت مراك جنغورا وإسمه ويا باش إسم فاعلة كهذا بيتوصف بخوانك أي يقاتل كيا يقاتلون نج يقاتلون ها فاعل مضارع فاعل مضارع همو فعل نكره مضارع مقيده بالزمان ويانا مقيده بالزمان وكاتكه يعني فعل مضارع بون ومنا ظلم نحن ندرس ايما درس دخوينين بيش تو 4 ساعات دخوينين يال لكاتك درس دخوينين ضل نحن نطلب العلم الى ان تقوم الساعه او الى ان نموت ايما نطلب فعل مضارعه طلب علم داك انت ادم رين باشا يعني ايما ش وروش خريجي طلبي علم يا بردوام ده ما نوي طالب علم كاين روجي ساعاتك بروجيني وسعادبه حفته دو ساعات به وباس دويه وانيه نخو اما بيشو روج 24 ساعه سال دوان زي منغا وتلثرتي بينو خريج خوي نخير نو نو نوين باش ما باس تشلرا دبره باسي يعني دزجرتن بحقي كير في عمري خاصه لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق او بردوام لسره بردوام كما يقول لأمتي من بردوام ظاهرين عن حق لسر حق داني شئت هل سيتابه؟ نان بخوا درز بخواهنه دعوة بكات أمر بشاكب نهي لمنكرب لجياني لسر سنته جياني لسر حق التوحيده اشتكاني بوجه كفي عمر رفاة صلى الله عليه وسلم كردوية بلام كلمة يقاتلون فعل مضارعة يعني در هرکاتک جنگانی کی شرعیه ابو آوان ده جنگن باشه نیفرم ولاده ببیشتوچوار سعاد اوان لجهاد جهاد و لا قتال دا قبل لا جنگ او فعلا مزارعش دلار ترسش کی حدود وتجدد تجدید قتال کی شرعیه ابو دیکن هندی کزوای حالیبون نوالاتو دب برد وام آر بیجید لسر شنبو هم بی أو أرك سوابو أو طائف من صوره كوانبيتو أو من صورنتو لو جروا برص جربونيت كبي عمر صاع صلما فرميت سركوتون إدالن كتجيشنا كي إيه في في معناك إيه مار لقال مشترك كان بوستيت في هاي قربة سرتن كواب اعتقادات وابد في عمري خاصة عاصم طائفي من سورة نبي دصال برياري دا اتفاقي كت جنگ راب لو دسالة في عمري خاصة ملسلح حق ما بو يا ما بو مسلح حق أو أو أو بري حق بو أوزر خير زيادة رب لشي لجنگ كياننا كفي عمري خاصة من نيزاني با خير زيادة له ويند أذكرت بوتي كوا تبرأ كنم مسلمان ده بسير كات خیری بودین که هاواب که نکته کسی که نحالی بیواب زنی که کدی، اینلا دو به تو قتال و جنگان بی، لحن دشون ک قتال و جنگانی کی شرعیشی ته دانه بی تو دست کی با آجواو جری دست کی با ای کککک اینلا دو به ها به دوبلی ریم جیاد کن، چی جیاد کی؟ جیادی چیه دکی؟ لنا مسلمانان ده آجواو چون ده بی او او بیکن نوی برای کن چی سالم نیه، لهر شونه ک. قتالك الشرعيه ابو بله كتوله يبود اهلي او منطقة يبود او واجب الاسرد وقتالك الشرعيه بيكو بلد برز ان شاء الله الله خوي بروتجر او درجة برز ده بيتوا خواجي وربانيتيك خالص ام شرفت بنسبك اما تقولي والله من لهم ولاتي ولاتي مسلمان دسكن ب كشتار ودسكن بنازم تي ولا, ولا, بنا ولا وجهه هذا اخر نائب يعني لا لا تصوركن لمك... لمكة، لمسجد الحرام، لا هشتها كان كسانك بتشكو، تشجي أن خستناو دارميت أو تعبتو أو ناو دارميت، تشجي أن خسبو مردو دينهن بناو مزجود بيني رجال السربكري، لدارميت ده تش بري كردو على تشكو هنا ينبو ناو مسجد الحرام او جددت ينكردو على تيوا جهاد وما قتال أو بقو... ما تشية برا، أخدي خلك مسلمان لبيو. خلكي شي اماندار و تو دته چیپ بو ابرا کلم او شتانه به هله حالينه بین انشاء الله باورمن به جهاته یې باورمن بقتال هې له بینه اخوا بلم ک شروط مرجکان خوې ته برا ک شروط مرج خوې ته دا بو نک هر چی مرجکان ته دا نه به او شرعینا به اوکاته اخوا ګورده حتى لا تكون فتنه و يكون الدين لله قتال كن بو او فتنه وشركو كفر نه نه و دین كواتاء اجرهاتوا قتال كيتو شرك وكفر لنا ونبرت ودين بو اخوانا بو بلكو بعكسه وايلهاد بهو او قتالو جنجانيتو تواو او جا دجمن مسيطر ببسر ماندا دجايتي ديني خوا بكريت ديني خوا يعني سجن بك بكريت او تو شرعي نابت بو بيرمري خوا اساسم خا غورلا جاي بيندان لما ك كا قتال كان شكك قتال ينكربا شیرگ ندا ما علما که و دین دبوبه دین اخوا یا آمدم سلمانی ها بو نمانش ل نداشون ایش ل نداشون دین بچارگ ندا ما برا بو اخوا گر رجای بیامبر ندا علی صلاصم قتال ک اخوا رسول اخوا بو بیامبری اخوا بو کمال صحابشی لقلب ندا بو چون کبرا هر امری ک اخوا واجبی کردو بو او تحقیق هدفک ک هدف نبی ک نابی کید مشروع في عليه صلى الله من قاتل لت... تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هرك سقتالك أبوي كلميه خابرز بيتوا أول بنائي خوا أيك تو قتالك يكلميه خواب قتالك في سبيل الله نيا خوا قبول نيا بانية توش خالص به خواي جورأو قتالك تو خراب ما بس ما براك كلا شوينك داء ك جن جا ونبوا بو قتال توبري والله من دس بيا دكم ووامزان تو بود بيت الطائفين منصوروا في القين أجيوا تو بيت المجاهدو بلاذبرد بالأخو أنا والله تو فيتنية كشر لك توشي خوتو مسلمان نجدك أيت زرار للدين خواد ذي خواليت قبولنا ككاريوامك أما لهرشويني قتال شرعي جهادي شرعي هبو وإنسان لو شويني نبو أهل أو الله تبو أو فرض بين سري وكارج عبادتك مزنه كبك خالصه والحمد لله وصلى الله وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون